يَرِثُني وَيَرِثُ مِنْ آلِي عَقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيَّا فزكريا نادى ربه بنداءات مختلفة ودعى الله سبحانه وتعالى فنداءاته إلى قوله فهب لي من لدنك وليا بإخراج الغاية ودعاءه فهب لي من لدنك وليا إلى آخره فهو نادى ودعى فالجمل المتقدم إلى قون فهب هذه نداءات زكريا عليه الصلاة والسلام وما بعد ذلك من هب وما بعد هذا دعا زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني إلى آخره فنادى ربه نداء خفية دعا الله سبحانه وتعالى سرا والدعاء سرا أفضل من الدعاء جهرا إنكم لا تدعون أصمى ولا غائبة إن الذي تدعونه أقرب أقرب إلى حدكم من شراكه ومن عنق راحلته فهذا هو الأكمل في الدعاء أن الشخص يسر به يدعو ربكم تضرعا وخفيا دون الجهر من القول فيدعو الشخص ما بينه أما السياح هذا يا رب يا رب يا رب ما في داعي له ولا يصلح هذا جاءت مواضع فيها رفع الصوت يقتصر عليها والأصل هو الإخفاء إخفاء الدعاء فهو كما تعلمون أبعد عن الرياء وأقرب إلى الصفاء وإلى الاخلاص. أن الشخص بينه من الله يتمتم ويدعو ربه سبحانه وتعالى ويخفي دعاءه يخفي دعاء أما الصلاة كما ترى في الحرم وغير ذلك ومضى بعوامل الناس سواء كان بالتأمين أو بالدعاء فهذا لا يعلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام بل عاته بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم على رفع أصواتهم وقال إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من شرافنا عليه ليس بأصب ولا غائب وأقرب إلى أحدكم من عنق راحلته فلا داعي للصراف ولا داعي لرفع الصوت وهنا يقول إذ نادى ربه نداءً خفية فهذا من آداب الدعاء أن الشخص خافت بدعائه ولا يجهر به ولا يرفع صوته كثيرا فإنه سيشق عليه ثم فيه المصرحة العظمى وهو أنه أبعد عن الرياء وأقرب إلى الصفاء والإنسان يحاول يخافت من أجل هذا ربما يداخل الشيطان ويأتي بالألفاظ المزوقة ألفاظ الجيدة من أجل يقال أنه يحسن هذا هذا من شاء الله دعاء جيد هذا احسن لا يخافت ولا يرفع صوته واختلف العلماء في إخفاء زكريا لدعائه ما هي العل في إخفائه لدعائه قيلني أن لا على طلبه الولد في غير وقته في غير وقته قد صار كبير وسيرفع صوته إلى أمونه ولد وأنت بسن هذا كما تخبر عن نفسك أن يوهن العظم مني واشتعل الراس شيبة وأنت كبير وتدعو تريد الولد فأخفاه على قولي أن لا على طلبه الولد في غير وقته وهكذا أيضاً لكونه من أمور الدنيا لذين الأمرين لكونه من أمور الدنيا ولأن لا يلام على طلب الولد في سن لا يطلب الولد فيه بلغ من الكبر ما بلغه وقيل أخفاه مخافة من قومه خاف من قومه وهذا فيه نظر وقيل أخفاه هذا أغرب الأغوال لأنه أبعد عن الرياء وأقرب إلى الاخلاص فأخفاه هذا هو الصواب أخفى لهذا المعنى وقيل أخفى ذلك لكونه صار ضعيفا هرما لا يقدر على رفع الصوت لا يقدر على الجهر فصار إخفاء الدعاء كما يقال غصم عنه لأنه في سلم يستطيع يرفع مثل الشباب الذين هم أقوياء يرفعوا أصواتهم أما هو أخفى هذا لكونه قد ضعيفا هرما لا يقدر على الجهر فحصل الخفاء قهرا كما يقال غصما ما يصدع إلا على هذا والقول الصواب أنه أخفى للمعنى الذي ذكر أنه أبعد عن الرياء وأقرب إلى الصفاء وهذه السنة في الدعاء وأدب من آداب الدعاء أن الإنسان يخافد بدعائه هذا هو الأصل قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وهذا نداء آخر وليس بدعاء هذا نداء قال ربي إني ضعف العظم مني ووهن العظم مني وصرت ضعيفا وفي سن أنت أعلم بي وحال فيه واشتعل الرأس انتشر الشيب في الرأس جدا وصرت كبيرا هذا عادة الكبار اشتعل الرأس شيبا والآن صار في الصغار الشيب الشيب صار في كثير من الصغار وما ندري ما هو السبب لعل خوف الناس الكثرة وعظم عنده الصغير يخاف والكبير يخاف فانتشر الشيب الجميل انتشر في الجميل ولا سيم العجب منه في صغار السن انتشر الوقت هذا ما انتشر الشيب وينتشر فيه واشتعل الرأس شيبة ولكن الشيب ينتشر لهول الأمور وهكذا الأشياء المبضعة المخيفة تجد الشيب ينتشر الناس. كما هو الحال يوم القيامة إنه ربما يشيب الطفل والصغير لأهوال القيامة فعندما نسأل سؤال النحوية واشتعل الرأس شيبة ما إعراب شيبة تنميز محول عن فاعل واشتعل رأس الشيب وفيه تشبيه واستعارة فهو يشتعل كاشتعال النار فالمعنى انتشر الشيب في شعره كما ينتشر شعاع النار في الحطب اشتعل الرأس الشيب ولم أكن بدعائك ربي شقية أي لم أكن خائفا في وقت من الأوقات أو خائبا في وقت من الأوقات لم أكن خائبا في دعائي في وقت من الأوقات ولم تخيبني بل تستجلي يا رب فاستجيب لي هنا فاستجيب لي في هذا الموطن فإني أريد الولد وإني يخفتDR أن يضيع الدين بسببهم وأنت لم تخيبني يوما من الدهر في دعائي بل تستجيب دعائي يا رب فلم تخيبني هنا ولم أكن بدعائك فيما تقدم لما أدعوك فيما تقدّم لي فاستجيب لي هنا يا رب وإن يريد ولداً يقيم دين الله سبحانه وتعالى ويعتني بالدين وهذا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى فزكريا من أهل حسن الظن بربه وأتى بهذا الأسلوب الجميل وأنك يا رب تستجيب لي كلما دعوتك, كل دعوتك ما خيبتني استجبتني في كثير من واطن بل في الجميع من تستجيب لي ربما ولا وقت من أوقات إلا وأنت تستجيب لي يا رب استجب لي في هذا استجب لي في هذا الموطن فإنني في حاجة إلى الولد لأجل الدين ما يريد تكثر الأولاد لأجل دين الله حتى يحفظ ويقوم هذا الولد بالدين بعد كما سيأتي وهذا توسل من زكريا بما سلف له من الاستجابة توسل باستجابة الله سبحانه وتعالى له دعاء أن يستجيب له هنا والله كريم يا أخوان الله كريم احتاج منا إلى صبر وأن لا نتعجل في الدعاء لماذا لم يستجب لي فنترف الدعاء والله سيقسم ظهور معتدين على الدين يوم من الدهر بس نصبر فالاعتداء على الدين قد عظم الله والفجور قد عظم على دين الله سبحانه وتعالى فلا نستعجل لهم سيأتيهم من الله سبحانه وتعالى ما تقر به عيننا الذين يحاربون دين الله يحاربون أولياء الله يتابعونا أولياء الله سبحانه على الخير ويريدون الحي لولة بينهم وبين ما هو فيه ويشتهونه من دين الله وإقام الدين الله والله إن الله ليس بغافل عنه فلا نستعجل لهم ونصبر ونعلم أن الله يستجيب الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي ولكن نحن لضعفنا تجدنا نستعجل ولا هذا العظائم التي نراها ونسمع بها عظيمة جداً والله تتفطر منها السماء دين الله يحارب حارب جهاراً نهاراً يحارب دين الله بحجه وبأخرى من الحجج الشيطانية الواهية ما لهم عذر الذين يحاربون الله دين الله ما لهم عذر بهذه الحجج سيأتيهم من الله سبحانه وتعالى ما يردعهم يزجرهم عن هذا الباطل وزكريه يقول ولم أكن بدعائك رب شقية فأنت تستجيب لي فاستجيب لي يا رب كالعادة التي أجريتها فيها في استجابة الدعاء وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقر فأنا خفت أولاد العم وخفت العصبة من بعد إلى ميته فإنهم غير مبانين بالدين وليست لهم أهمية بدين الله سبحانه وتعالى فأطلب الولي ليقوم بالدين بعدي أما عصبة والي هؤلاء العصبة الذين هم أبناء العمومة وغير أبناء العمومة فليست لهم عناية بالدين يا رب وإني خفت منهم أنني أتولى وأموت ويضيع الدين يضيع الدين فهب لي من لدنك وليا يقوم بهذا الدين يرثني أي ميراث الدين ميراث الخير ميراث النبوة ميراث العلم وليس ميراث المال فإنهم أهم حول الدنيا ولهم حول المال ولم يترك الأنبياء شيئاً ديناراً ولا درهماً ما ترك صدقه إن معشر الأنبياء لا نورث هذا نصف رسول الله وفي غيره لا نورث لا أنا ولا من تقدم فإذن المراث من المراث النبوة يريثني يريث من آني عقوب أي مراث النبوة لذلك ذكر ألي عقوب أيضاً فهم أنبياء أولاد عقوب عليه الصلاة والسلام علي عقوب أولاده فالمقصود إلا من ذكر ممن حصل منهم تجاه يوسف ما حصل فإن الأصل في ذريته فيها النبوة جعلها الله سبحانه وتعالى فالمقصود بقوله يرث يارث يرث النبوة فزكريا طلب ولدا يقيم دين الله بعده والسبب في ذلك أنه خاف الموالي أبناء العمومة وغير أبناء العمومة أنهم يضيعوا الدين لأنهم ليست لهم عزائم في القيام به وليست لهم نهمة في القيام بدين الله سبحانه وتعالى طلب وليا بعده يقوم بدين الله وهذا هي مقاصد الأنبياء ومقاصد الصالحين في الأولاد أنهم يريدون الأولاد القيام بدين الله سبحانه وتعالى والعناية بدين الله كما طلب سليمان الولد لأجل جاهد في سبيل الله وليس مقاصد كثير من الناس ويريد الولد لأغراض أخرى ذاك يريد دكتور وذاك يريد طرطور وذاك يريد الله على ما شهر المهم كل أحد يريده على ما يشتهي لكن الصلحاء قلت في يريد الولد يحفظ القرآن يريد الولد ينفعه إذا مات بعده ولد صالح يدعو له يريد الولد يقيم دين الله سبحانه في نفسه وخاصة نفسه وهكذا أيضا يريده أن يكون داعيا لله سبحانه وتعالى هذه والله أنها أمان عظيمة وغاية سامية يطلب من أجلها الولد فإن ذلك النبي صلى الله الناس على أنهم يبدأون الجماع بالتسمية حتى لا الشيطان ويفسد الأولاد يفسد الولد ويحصل به ما يحصل على المجتمع من الشر فحثهم على التسمية وأنهم يستعيدوا بالله من الشيطان الرجيم قبل الجماع والمقاعة وإني خفت الموالي من المقصد بالموالي هنا أولاد العم العصبة ما هو السبب في خوفه من هؤلاء؟ أنهم يأخذوا المال مع مال يريدوا ما يريد يأخذه حاشا نعم أنهم ما عندهم عناية بالدين فخاف منهم أن يضيع الدين فأراد أولهم وليس الخوف أنهم يأخذوا الميرات ما عندي ولدي يأخذوا ميراتي يأخذوا المالي ما يفكر حول هذا الصلحاء ما يفكر حول هذا الأنبياء ما يفكرون حول هذا وإنما تفكرون حول دين الله سبحانه وتعالى وإقامة الدين لذلك خافهم أن يضيع الدين بسببهم ما يقوموا به وكانت امرأتي عاقرة إلى تلد فهب لي من لدنك وليا أي ولدا يرثني يرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا قال رحمه الله قوله تعالى إذ نادى دعا ربه في محرابه والنداء قال له دعاء فالنداء دعاء لكن الدعاء الذي هو الطلب فهب لي من لدنك وليا تلك نداءات ويقال للنداء دعاء دعا كما هم علوم من اللغة فقلت دعوا أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المقوار منك قريب فقلت دعوا أخرى وهو ينادي, أي ينادي. وارفع الصوت الآخر قال قوله إذ ناد دعا ربه في محرابه نداء خفية دعاء سرى من قومه بجوف الليل قوله تعالى قال ربي إني وهن الع... ضعفا ورقا العظم مني من الكبر قال قتادة اشتكى سقوط الأضراس الله أعلم قوله تعالى اشتعل الرأس أي بيض شعر الرأس شيبا شمطا أو شمطا ولم أكن بدعائك رب شقيا أي عوتني الإجابة فيما مضى ولم تخيبني ما أجمل هذا الأدب والله ما هذا التوسف عودتني يا رب وأنا توسر بهذا الآن. بما عودتني من, الف... من فعلك الجميل أنك ستجيب لي هنيئا لمن كان مجاب الدعوة هذا ليس خاصا في الأنبياء بل بعض الصلحاء مجاب الدعوة لو أقسم على الله لأبره يقول عودتني الإجابة فيما مضى ولم تخيبني. وقيل معناه لما دعوتني إلى دعوتني الى الايمان امنت ولم اشق بترك ولم اشق ولم اشق بترك الايمان وقيل معناه لما دعوتني إلى الإيمان امنت ولم اشق بترك الايمان الاول هو الاغرب ولما اكون بدعائك في ومضه هي انك ستجبه قوله تعالى واني خفت الموالي والموالي بنو العم قال مجاهد العصبة قال مصالح صالح وقال الكلبي الورثة من ورائي أي من بعد موتي قال ابن كثير من ورائي بفتح الياء جائز سايق أن تحرخ الياء لا مانع سواء كان بعدها ساكن وهذا الأصل في التحريك أو لم يكن كما هو هنا من ورائي وكانت وهو بتحركة ولا باس بتحريكها وإن لم يوجد الساكن تخفيفا قال من ورائي أي من بعد موتي قال ابن كثير من ورائي بفتح الياه والآخرون بإسكانها إلهنا سبحانه